النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سوَفَ نَنظِي لِلْمَعَالِي لا نُبَالِي لا نُبَالِي سوَفَ نَنظِي لِلْمَعَالِي لا نُبَالِي لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس العشرون من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة ثمانية من البيكيكيه المرتدين بكمين في منطقة البصيرة نجاة طاغية إقليم شرق الصومال من تفجير في مدينة بوساسو حلك ومصابون من عناصر جيش النيجر المرتد بصولة لجنود الخلافة وعبوتين ناسفتين في ديفا البداية من ولاية الشام من الخير هلاكوا إصابة ثمانية من البيكك المرتدين بكمين في منطقة البصيرة بتوفيق الله تعالى كما جنود الخلافة لآلية الرباعية الدفع تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين في قرية الصبحة بمنطقة البصيرة حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإعطاب الآلية وهلاك أربعة وإصابة أربعة آخرين من المرتدين وفي قرية الطيانة بمنطقة ذيبان دمر المجاهدون آلية لعنصر من البيكيكيه المرتدين أمس بعد استهدافها بقنبلة يدوية ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية الصومال نجات طاغية إقليم شرق الصومال من تفجير في مدينة بوصاصو بتوفيق الله تعالى استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة آلية المرتد المدعو يوسف محمد وعيس طاغوت إقليم شرق الصومال في مدينة بوصاصو حيث فجروا عليها عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة أربعة من مرافقه فيما نجت الطاغوت من التفجير نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقية هلك ومصابون من عناصر جيش النيجر المرتد بصولة لجنود الخلافة وعبوتين ناسفتين في ديفا بتأييد من الله تعالى صال جنود الخلافة على ثكنة في بلدة تومر في منطقة ديفا أمس واشتبكوا مع عناصر جيش النيجر المرتد بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك عدد منهم وإصابة آخرين كما تم أمس أيضا، تفجير عبوة ناسفة على آلية لقوات النيجر المرتدة قرب بلدة تومر في المنطقة ذاتها، ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها، وعلى الصعيد ذاته، فجر المجاهدون عبوة ناسفة على دبابة لجيش النيجر المرتد قرب البلدة ذاتها، ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها، ولله الحمد والمنه وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين هلاك وإصابة ثمانية من البيكيك المرتدين بكمين في منطقة البصيرة نجاة طاغية إقليم شرق الصومال من تفجير في مدينة بوساسو هلك ومصابون من عناصر جيش النيجر المرتد بصولة لجنود الخلافة وعبوتين ناسفتين في ديفا وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي نفتديها بالغوالي